ف كما مثلووف مثل في غلومات ليلى السسي خ منها كذلكززين لم منك خين الله الله اعلم حيث يجعل الانسان سيصير لن اجرم مصا ان يضل من يجعل الصدر ضيقا يجعل الصدر ضيقاً, ضيقا حرجا كانما اصعد في السماء كذلك يجعل الله رجس الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما أَدْفَصَلْنَا الْآيَاتِ أَدْفَصَلْنَا <تصفيق> الْآيَاتِ قَوْمًا يَذَكَّرُونَ <تصفيق> لَمْ Està molt bé. Està مالك وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ <متصفيق> إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ لا تكرمون اليتين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل للألم وتحبون المال أحببا جرما كلا إذا دكت الأرض Watch out. Watch out. يقول يا ليتني قد دمت لحياتك لحياتي في يوم غد عذب عذابا احددا ولا موت وسق nasul moplena eu no اللهم لمن رحمته